بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل في الذي يدخل في الأمر أي والنهي ايضا وما لا يدخل في الأمر أي وما لا يدخل ايضا في النهي يعني من هو الذي يثاب على فعله فنوجه له الخطاب أي نوجه له امتثال اوامر واجتناب النواهي قال يدخل في خطاب الله المؤمنون الناس ينقسمون الى ثلاثه اقسام مؤمن غير وقسم الثاني غير مدرك والقسم الثالث كافر قسم الأول قال عنه يدخل في خطاب الله أي نأمر وننهى المؤمنون لأن الإيمان هو شرط الثواب قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فكل مؤمن نوجه له الصلاة والزكاة وتلاوة القرآن نحو ذلك وكل أمر في الكتاب والسنة يتوجه للمؤمن والقسم الثاني غير المدرك سواء من المؤمنين أو من الكفار وهم قال والصبي أو الساهي أي الغافل هذا لا يدخل في الخطاب مثل لو ان شخصا غفل فلا يدري صلى ثلاثا و ولم ينتبه وصلى مثلا العصر ثلاث ركعات وخرج وهو غافل ومات هنا لا يدخل في تفريطه لأنه ساحن قال سبحانه ربنا لنتوأخذنا النسينا أو أخطان والثاني غير المدرك قال والصبي والصبي له مرحلتان من مرحلة الولادة إلى التمييز غالب الصبيان يميزون بدءا من الخامسة إلى السابعة ففي هذه المرحلة مرحلة غير التمييز لا توجه إليه الأوامر ولا النواهي ولكن إذا فعل طاعة يؤجر عليها والدليل أن امرأة رفعه المسلم صبيا لها فقاتل هذا حج يا رسوله قال نعم ولك اجر فللصبي اجر ولمن دله على الخير أيضا اجر وفي النواهي غير المميز لا يأثم مثل لو لبس ثوب حرير لا يأثم ولكن الذي يأثم هو وليه فلا يلبس مثلا الذكر ذهبا وهكذا قال والمرحلة الثانية مرحلة تمييز إلى البلوغ يعني تقريبا من السنة السابعة إلى الخامسة عشرة إلى الخامسة عشرة اختلف أهل العلم فيها هل يكلف ويوجه له الخطاب أم لا والراجح أنه لم يجري عليه قلم التكليف ولكن يؤمر بفعل الطاعات لإعتاد عليها ويبعد المحرمات لِإِلا إعتاد عليها وقد يضرب لفعل بعض الأوامر لأهميتها مثل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مرعول لكم بالصلاة سبع وضربوا عليها لعشر وهو غير بالغ فيضرب لعتاد لا للتكليف وإذا قيل قلم التكليف لم يجري عليه أي أن أقلام الملائكة التي تكتب السيئات لم تجري عليه بعد فإلى البلوغ ليس عليه معصية ثم قال من الغير المدركين قال والمجنون هذا لا نوجهه له الخطاب بالأوامر قال عليه وسلم رفع عن أمته الخطأ والنسيان عن أمتي نعم. رفع عن أمته قال عن ثلاثة قال عن مجنون حتى يفيق والقسم الثالث قال وهم الكفار قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة مثل السواك وإخاء اللحية وتقصير الثوب وبما لا تصح وبما لا تصح إلا به يعني بما تصح الفروع إلا به هو الإسلام يعني مخاطبون بفروع الإسلام وبأصوله لأن الله تعالى خلقه لعبادته سدل المصنف بقوله قالت تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين والصلاة فرع من فروع الدين فدل على أنهم مكلفون بفروع, الشرع بفروع الشرائع وكل يوم يمضي على الكافر يجمع سيئات كثيرة من تركه للصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك ولهذا من حكم الجهاد أنه يمنع كثرة المعاصي على الكافر فيقتل لأن لا يكثر من المعاصي ولو شرب الكافر الخمر ويرحلها في دينه لنمخاطب مخاطب بفروع الشريعه